الف <الفلامين> الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل السورات والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب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 كما تُنّهُن أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَسْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِقَاءِ الْفِتْنَةِ فَيَتَسْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِقَاءِ الْفِتْنَةِ وَبِتِقَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 الله لا يخلف الميعاد